بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب الروح لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمره وساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الخامسة عشر وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ وهل توضع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها أم تكون مجردة؟ فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى من السمع فقط واختلف في ذلك فقال قائلون أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء؟ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر وقال الطائفة هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقال طائفة الأرواح على أفنية قبورها وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال أبو عبد الله بن منده وقال طائفة من الصحابة والتابعين أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك قال وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت بئر بحضر موت. وقال الصفوان بن عمر سألت عمر بن عبد الله أبا اليمان هل لأنفس المؤمنين مجتمع؟ فقال إن الأرض التي يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون قال هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث وقال هي الأرض التي يرثوها الله المؤمنين في الدنيا وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس وقال الطائفة أرواح المؤمن ببئر زمزمة وأرواح الكفار ببئر براهوت وقال سلمان الفارسي أرواح المؤمن في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين وفي لفظ عنه نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت وقال الطائفة أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله وقال الطائفة أخرى منهم ابن حزمي مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها وقال قال والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا نتعداه فهو البرهان الواضح وهو أن الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف وأخذ الله عهدها وشهالتها له بالغلوبية وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد وقبل أن يدخلها في الأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرها حيث شاء وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المني إلى أن قال فصح أن الأرواح أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة مميزة فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاء ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عند سماء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاء عن يساره وذلك عند منقطع العناصر وتعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة قال وقد ذكر محمد بن نصر المروزي على إسحاق ابن راهوي أنه ذكر هذا الذي قلنا بعينه قال وعلى هذا أجمع أهل العلم قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الإسلام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 فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجساد ثم برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد ثانية وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير مخلدين أبدا امتهى وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم ونحن نذكر كلامه ومحتج به ونبين ما فيه وقال ابن المبارك عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن مجاهد ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها وذكر معاوية ابن صالح عن سعيد ابن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين فقال بلغني أن أرواح الشهدائك طير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها في كل يوم تسلم عليه وقال أبو عمر ابن عبد البر في شريح حديث ابن عمر إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله, حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة قال وقل استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذوهي إليه في ذلك والله أعلم لأن الأحاديث بذلك أحسن مجيئا وأثبت نقلا من غيرها قال والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا على أنها تلزم ولا تفارق أفنية القبور بل هي كما قال مالك رحمه الله إنه بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت قالوا عن مجاهد أنه قال الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت من يوم دفن الميت إلى تفارق ذلك والله أعلم وقالت فرقة مستقرها العدم المحض وهذا وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر الأرواح بعد الموت العدم المحض وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السبع والكلبية إلى أبدان الكلاب والبهيمية إلى أبدان البهائم والدنية السفلية إلى أبدان الحشرات وهذا قول التناسخية منكر المعاد وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ولا تظفر به مجموعة في كتاب واحد غير هذا البتة ونحن نذكر ما آخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتها على طريقتنا التي من الله بها وهو مرجو الإعانة والتوفيق فصل فأما من قال هي في الجنة فاحتج بقوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم قال وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام المقربين وأخبر أنهم في جنة نعيم وأصحاب يمين وحكم لهم بالسلام وهو يتضمن سلامتهم من العذاب ومكذبة ضالة وأخبر أن لها نزل من حميم وتصلية جحيم قالوا وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعة وقد ذكر سبحانه حالها يوم القيامة في أول السورة فذكر حالها بعد الموت وبعد البعث واحتجوا بقوله تعالى يأيتها يا النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضي تام مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك ولا ينافي ذلك قول من قال إن هذا يقال لها في الآخرة، فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث، وهذه من البشر التي قال الله تعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشغوا بالجنة التي كنتم توعدون، وهذا التنزل يكون عند الموت ويكون في القبر، ويكون عند البعث، وأول بشارة الآخرة عند الموت، وقد تقدم في حديث البراء بن عازم، أن الملك يقول لها عند قبضها أبشر بروح وريحان وهذا من ريحان الجنة واحتجوا بما رواه مالك في الموطئ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه قال أبو عمر وفي رواية مالك هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك و كذلك رواه يونس عن الزـ قال سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه وكذلك كذلك رواه الأوزيعي عن الزـ حدثني عبد الرحمن بن كعب و قد محمد بن يحية الذهلي numbered هذا الحديث بأن شعيب بن أبي حمزة و محمد بن أخي الزهري و صالح بن كيسان رواه عن الذــهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب إقامته ف يكون منقطعة و قال صالح بن كيسان عن ابن ش أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدث قال الذهلي وهذا المحفوظ عندنا وهو الذي يشبه حريث صالح وشعيب وابن أخي الزهري وخالفه في هذا غيره من الحفاظ في حكم المالك والأوزاعي قال أبو عمر فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وصححه الترمذي وغيره قال أبو عمر ولا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ولا دليل عليه واتفاق مالك ويونس بن زيد والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب والنفس إلى قولهم ورواياتهم أسكن وهم من الحفظ والاتثقان بحيث لا يقاس بهم من خالفهم في هذا الحديث انتهى وقد محمد الذهري سمعت علي بن المديني يقول ولد لكعب خمسة عبد الله وعبيد الله ومعبد وعبد الرحمن ومحمد قال ذو لي فسمع الزهري من عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه حينا عمي وسمع من عبد الرحمن بن كعب وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب ولا أراه سمع منه انتهى فالحديث ان كان عبد الرحمن عن أبيه كعب كما قال مالك ومن معه فظاهر وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن جده كما قال شعيب ومن معه فنهايته أن يكون مرسلا من هذه الطريقة وموصولة من الأخرى. والذين وصلوه ليس بدون الذين أرسلوه قدرا ولا عددا فالحديث من صحاح الأحاديث وإنما لم يخرج صاحباء الصحيح لهذه العلة والله أعلم. قال أبو عمر وأما قوله نسمة المؤمن فالنسمة ها هنا الروح. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وقيل النسمة الروح والنفس والبدن وأصوى هذه اللفظة أعلم نسمة الإنسان بعينه وإنما قيل للروح نسمة والله عالم لأن حياة الإنسان بروحه فإذا فارقت عود ما أصار كالمعدوم والدليل على أن نسمة الإنسان قوله صلى الله عليه وسلم من أعتقى نسمة مؤمنة وقول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وقال الشاعر بأعظم منك تقن في الحساب إذا النسمات نفضن الغبار يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة وقال الخليل بن أحمد النسمة الإنسان قال والنسمة الروح والنسيم هبوب الريح وقوله تعلق في شجر الجنة يروى بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام والمعنى واحد وهو الأكل والرعي يقول تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها والعلوقة والعلاق والعلوق الأكل والرعي تقول العرب ماذا قل يوم علوقا أي طعاما قال الربيع بن زياد يصف الخيل ومجنبات ما يذقن علوقة يمصعن بالمهورات والأمهار وقال الأعشاء وفلات كأنها ظهر ترس ليس فيها غير الرجيع علاق قلت ومنه قول عائشة والنساء إذ خفاف لم يغشبن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام وأصل اللفظة من التعلق وهو ما يعلق القلب والنفس من الغذاء قال واختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قائلون منهم أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء أكانوا أم غير شهداء؟ إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم قال واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيدا من غير شهيد واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة إن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين وعن عبد الله بن عمر مثل ذلك قال أبو عمر وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله وقوله إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، وقال أخرون إنما ما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن والسنة إنما يدلان على ذلك، أما القرآن فقوله تعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية، وأما الأثار فذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريق بقي بن مخلد المرفوع الشهداء يغضون ويروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول لهم الرب تبارك وتعالى هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها فيقولون لا غير أن وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك رواه عن هناز عن إسماعيل بن المختار عن عطية عن. ثم سق حليث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خدر تارد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قندل من ذهب مذللة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لألا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد قال فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والحديث بمسند أحمد وسنن أبي داود ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فطلع إليهم ربك طلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أرسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا والحديث في صحيح مسلم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 ثم ساق من طريق بقي بن مخلد حدثنا يحيى بن عبد الحمير حدثنا بن عيينة عن عبويد الله بن أبي يزيد سامع ابن عباس أرضي الله عنهما يقول أرواح الشهداء تجول في أجواب طير خضر تعلق في ثمر الجنة ثم ذكر عن معمر عن قتارة قال بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تاكل من ثمر الجنة ومن طريق أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمر أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة قال أبو عمر وهذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم وفي بعضها في صور طير وفي بعضها في أجواف طير وفي بعضها كطير خضر قال والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قولا من قال كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور يريد حديث كعب بن مالك وقوله فيه نسمة المؤمن طائر ولم يقل في جوف طائر قال وروا عيسى بن يونسى حديث بن عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله كطير خضر قلت والذي في صحيح مسلم في أجواف طير خضر قال أبو عمر فعلى هذا التأويل كأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة قلت لا تنافي بين قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وبين قوله إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيدة كما أن قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يتناول الشهيدة وغيره ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة ويكونوا مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النال غدوا وعشية فإذا كان يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء وتنعمها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء آخر فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث ولهذا قال تعلق في شجر الجنة أي تأكل العلاقة وأما تمام الأكل والشرب واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنة شيء وإنما تعاضده السنة وتوافقه. وأما قول من قال إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم فتخصيص ليس في اللفظ ما يدل عليه وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جدا والنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الجزاء بوصف الإيمان فهو المقتضي له لم يعلقه بوصف الشهادة ألا ترى أن الحكم الذي اختص بالشهداء يعلق بوصف الشهادة كقوله في حديث المقدام بن معد يكرم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمل من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقودة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه، فلما كان هذا يختص بالشهيد قال إن للشهيد، ولم يقل إن للمؤمن. وكذلك قوله في حديث قيسن الجذامي، يعطى الشهيد ست خصال، وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي علق فيها الجزاء بالشهادة، وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان فإنه يتناول كل مؤمن شهيدا كان أو غير شهيد، وأما النصص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة فكلها حق لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين ولا ولسيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس فيقال لهؤلاء ما تقولون في أرواح الصديقين ألي في الجنة أم لا فإن قالوا إنها في الجنة ولا يسوغ لهم غير هذا القول قيل فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك وإن قالوا ليست في الجنة لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات صحابتك أبي بكر الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن سعود وأبي الدرداء وحذيفة من اليمان وأشباههم ليست في الجنة وأرواح شهداء زماننا في الجنة وهذا معلوم البطلان ضرورة فإن قيل فإذا كان هذا حكم لا يختص بالشهداء فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قيل تخصيصهم بالذكر في هذه النصوص دل على التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها وأن هذا مضمون ولا بد وأن لهم منها أوفر نصيبهم فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دون. ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف الطير خضر، فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله حتى أتلف أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل لفظ الحديثين، فإنه قال نسمة المؤمن طير، فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا، ويدل على أنه حق من عند الله، وهذا الجمع أحسن من جمع أبي عمر وترجيحه رواية من رواه أرواحهم كطير خضر بل الروايتان حق وصواب فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر فصل وأما قول مجاهد ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها فقد يحتج لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث بن إسحاق عن عاصب بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية وهذا لا ينافي كونهم في الجنة فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة فهم في الجنة وإن لم يصيروا على مقاعدهم منها فمجاهد النفى الدخول الكامل من كل وجه والتعبير يقصر عن الإحاطة بتمييز هذا من هذا وأكمل العبارة وأدلها على المراد عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عبارة الصحابة وكلما علوت رأيت الشفاء والهدى والنور وكلما نزلت رأيت الحيرة والدعاوى والقول بلا علم قال أبو عبد الله بن منده وروا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن يزيد عن أم كبشة بنت المعرور قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذه الأرواح فوصفها صفة أبكى أهل البيت فقال إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من مائها وتؤوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش تقول ربنا ألحق بنا إخواننا واتنا ما وعدتنا وإن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى حجر في النار يقولون ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا وقال الطبراني حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين فقال في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت قالوا يا رسول الله أرواح الكفار قال محبوسة في سجين ورواه أبو الشيخ عن هشام بن يونس عن عبد الله بن صالح ورواه أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وذكر أبو عبد الله بن منده من حديث غنجار عن الثورية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة ورواه غيره منقوفا وذكر يزيد الرقاشي عن أنس وأبو عبد الله الشامي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن إلى السماء استقبله جبريل في سبعين ألفا من الملائكة كل منهم يأتيه ببشارة من السماء سوى بشارة صاحبه فإذا انتهى به إلى العرش خر ساجدا فيقول الله عز وجل لملك الموت انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب رواه بكر بن خنيس عن ضرار بن عمر عن يزيد وأبي عبد الله فصل وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة قد ذكرنا بعضها وسنذكر منها ما لم نذكره إن شاء الله وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتا أو لها إشراف على قبورها وهي في مقجها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر قال في كتابه في شرح حديث ابن عمر إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأثر ألا ترى أن الأحاديث الدالت على ذلك ثابتة متواترة وكذلك أحاديث السلام على القبور قلت يريد بالأحاديث المتواترة مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث البراء بن عازب الذي تقدم وفيه هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ومثل حديث أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعان عارهم وفيه أنه يرى مقعده من الجنة والنار وأنه يفسح للمؤمن في قبره سبعين ذراعة ويضيق على الكافر ومثل حديث جابر إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه وأتاه ملك الحديث وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول دعوني أبشر أهلي فيقال له سكن فهذا مقعدك أبداً ومثل سائر أحاديث عذاب القبر ونعيمه التي تقدمت ومثل أحاديث السلام على أهل القبور وخطابهم ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم وقد تقدم ذكر ذلك كله وهذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لامت فعلها وقد تقدم ذكرها وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنص وفي الرفيق الأعلى وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائما من جميع الوجوه بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده فإن للروح شأن آخر تكون في الغفيق الأعلى في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الأعلى وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره وهذا غلط محضن بل الروح تكون فوق السماوات في أعلى عليين وترد إلى القبر فترد, فترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى دائما ويردها الله سبحانه وتعالى إلى القبر فترد السلام على من سلم عليه وتسمع كلامه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائما يصل في قبره ورآه في السماء الثالثة أو السابعة فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمه البصر وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان وكذلك روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السماوات السبع وتقفها بين يدي الله فتسجد له ويقضي فيها قضاءه ويريها الملك ما أعد الله لها في الجنة ثم تهبط فتشهد غسله وحمله وذفنه وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن النفس يصعد بها حتى توقف بين يدي الله فيقول تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فيعادوا إلى القبر وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه فقد صرح به في حديث بن عباس حيث قال فيهبطون به على قدر فراغه من غسله وأكفانه فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن حدثنا بن شهاب حدثنا عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه قال أردت مالي بالغابة فأدركني الليل فآويت إلى قبر عبد الله بن عمر بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها فجيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانهم الذي كانت به ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال أرواحهم من العرش إلى الثرى ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها ولهذا قال مالك وغيره من الأيمة إن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وما يراه الناس من أرواح الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمر يعلمه عامة الناس ولا يشكون فيه والله علم وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها على أفنية القبور فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى يسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه وقد وافق أبو عمر رحمه الله على أن أرواح الشهداء في الجنة ويسلم عليهم عند قبورهم كما يسلم على غيرهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليهم وكما كان الصحابة يسلمون على شهداء أحد وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ولا يضيق عطنك عن كون الروح في الملأ الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرها وتدن حتى ترد عليه السلام فللروح شأن, آخر فللروح شأن آخر غير شأن البدن وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب وكان يدن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على فخذيه وما أظنك يتسع بطانك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السماوات حيث هو مستقره وقدنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنوب فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلت لمعرفته ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو أضيق أن يتسع للإيمان بالتنزل الإلهي إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق سماواته على عرشه لا يكون فوقه شيء البتة بل هو العالي على كل شيء وعلوه من لوازم ذاته وكذلك دلوه عشية عرفة من أهل الموقف، وكذلك مجيئه يوم القيامة لمحاسبة خلقه، وإصراق الأرض بنوره، وكذلك مجيئه إلى الأرض حين دحاها وسواها، ومدها وبسطها، وهيأها لما يراد منها، وكذلك مجيئه إليها قبل يوم القيامة، حين يقبض من عليها، ولا يبقى بها أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خالت عليه البلاد، هذا وهو فوق سماواته، على عرشه فصل ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها وانت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفاوت الأرواح في كيفياتها وقواها وبطائها وإصراعها والمعاونة لها فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر وقد تواترت الرؤيا من أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك وكم قد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحه مع ساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقلتهم ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقى وبينها أعظم مسافة وأبعدها فتتشأم وتتعارف فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيره فإذا رأاه طابق ذلك ما كان عرفته به روحه قبل رؤيته قال عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكريمته مجاهد إذا نام الإنسان فإن له سبباً تجري فيه الروح وأصله في الجسد فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهبا فالإنسان نائم فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان وكان بمنزلة شعاع الشمس وساقط بالأرض واصله متصل بالشمس وقد ذكر أبو عبد الله بن منده عن بعض أهل العلم أنه قال إن الروح تمتد من منخر الإنسان ومركبه وأصله في بدنه فلو خرج الروح بالكلية لمات كما أن السراج لو فرق بينه وبين الفتيلة لطفئت ألا ترى أن مركب النار في الفتيلة وضوءها وشعاعها يملأ البيت؟ فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي السماء وتجول في البدن وتلتقي مع أرواح الموتى فإذا أراه الملك الموكل بأرواح العباد ما أحب أن يريه وكان المرء في اليقظة عاقلا ذكيا صدوقة لا يلتفت في يقظته إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه فأدى إلى قلبه الصدق مما أراه الله عز وجل على حسب خلقه وإن كان خفيفا نزقا يحب الباطل والنظر إليه فإذا نام وأراه الله أمرا من خير أو شر رجعت روحه إليه فحيثما رأى شيئا من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كما تقف في يقضته فكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى لأنه خلط الحق بالباطل فلا يمكن معبرا أن يعبر له وقد خلط الحق بالباطل وهذا من أحسن الكلام وهو دليل على معرفة قائله وبصيرته بالأرواح وأحكامها وأن تترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع شيء له، ثم يمر بباطل ولهو من غناء أو الشوهة أو زور أو غيره، فيصغي إليه ويفتح له قلبه حتى يتأدى إليه، فيتخبط عليه ذلك الذي سمعه مع العلم والحكمة، ويلتبس عليه الحق بالباطل، فهكذا شأن الأرواح عند النوم، وأما بعد المفارقة فإنها تعذب بتلك الاعتقادات والشبه الباطلة التي كانت حظها حال اتصالها بالبدن وينضاف إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بينها وبينها وينضاف إلى ذلك عذاب آخر ينشئ الله لها ولبدنها من الأعمال التي اشتركت معه فيها وهذه هي المعيشة الضنك في البرزخ والزاد الذي تزودته إليه والروح الزكية العلوية المحقة التي لا تحب الباطل ولا تألفه بضد ذلك كله تنعم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها من مشكات النبوة وتلك الإرادات والهمم الزكية وينشئ الله لها من أعمالها نعيما ينعمها به في البرزخ فتصير لها روضة بالرياض الجنة وكذلك حفرة من حفر النار ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته